بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاعِصَ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ منهم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لا شيء الجاب وانطلق الملم منهم انصو اصبروا على الالهتكم ان هذا لا شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هلالك مهزوم من الأحزاب كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ إن كل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 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ القصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف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 وما قلَقُون السماءأَ الأقَ وَما بََهُ مَا باقلَ ذَلِكَ وَُّ الذيينَ كَفَع فَوإل للَّذين كَفَوا مِ النَّ أَم ن جعل الذيينَ آمنوا وَامِنُ الصارعَِكَ المُفسِدينين في الأوْرضِ أَمَّ جعل مدقينكَفجاب كتاب أنزَلناهُ لَيكَ مبكُ يدّ آياتب ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الدياد فقالَا إني أأَحْدَبَ حُبَّ الْ القَيْ الذكررِ رَبّ حد دَ رَد بِ حجاب رُدّهاَا عَلَ فَقَفِق مصْح بالِالسوق وَْأَعناقَ وَلَ قَذفَة الن سُلَمَانَ وَقَنَا عَ كُْصهِ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كانت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وقل بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لَهُ من نفاد هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أسواج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 إِلَٰهٌ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَن تُنْعَمُوا ما وَأَنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يُشْرِكُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إذ إن يوحى إلي إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ